بسم الله الرحمن الرحيم أنف را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقنون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلين من الغافلين اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين إذ قالوا ليوسف واخوه احبوا الى ابينا منا ونحن عصبه إن بانا لفي ضلال اقتلوا يوسف وطرحوه أرضا يخلنكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوا في غيابة الجب بَعْضُ بعض إِن كُنْتُمْ كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا ودا يرتع ويلعب وإنا له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 وأوحينا إليه نتنبئنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاموا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكنه الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبروا جميعا صبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فأرسلوا والدهم فأدناد الوه قال يا بشرى هذا غنام وأسروا بضاعه والله وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمراته اكرمي مثواه عسى أن ينفعناه نتخذه ولداه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله يعلمون ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذالك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيتنك قال معاذ الله سَنَمَثْوَانِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّانِينُ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْ لَا أَرْوَى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 إلا أن يستنعوا عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميسه قد من فصدقت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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ رَسَنَتْهُنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُم سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَبَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لله حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكم الذي لمتنني فيه ولقد راوته ولئن لن يفعل ما مره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وتأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه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 لا يشكرون يا صاحبي استجن يا أرباب متفرقون خير خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميت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 فضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضعسين وقال الملك إني أرى سبع بقرات وسمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا أيها الملأوا افتوني في رؤي بهكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعل يرجعين الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذابا فما حصدتم فذروه في سوبنه إلا قليلا مما تأكنون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم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 قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة, الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب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 فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخره خير الذين امنوا وكانوا يتقون جاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزه بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون اني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كين لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا نفعلون وقال لفتيانه اجعلوا بظالمين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 فلما جهزهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا وقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعير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 من وعاء أخيه كذلك كدنان يوسف ما كان ليرق ذاقاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي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 وَالسَّلِيلِ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالعِيرَ الَّتِي يَقُبِلُنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سُوَالَتْكُمْ قُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْهُ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَيَّتِينِ بِهِمْ جَمِيعًا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وتولى عنهم وقال يا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فحتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إن القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا واهلنا الضر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 من فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لا خاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي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 فآوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وفروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وَقَدْ أَحْسَنَ بِهِ ذَهْرَجَنِ مِنْ أَسْتَجِلْ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إن ربي لطيف لما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 بغتة أو تأتي يوم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيل يدعو الله على قصيرة أنا ومن اتبع وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا إلا رجال النوح إليهم من أهل القرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَوْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَاهُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَلَدَاهُ الْآخِرَةُ خَيْرُ الْلَّذِينَ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 صديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومه.